ثم قال الناظم وثانيا فقد نهى العباد أن يشركوا بربنا الأنداد لا ملك مقرب يجوز ولا نبي مرسل يحوز إذن المسألة الثانية من المسائل الثلاث هي أن الله جل وعلا قد نهى العباد أن يشركوا به شيئا. وقول الناظم هنا نهى العباد النهي يأتي عادة بمعنى التحريم وقد يأتي بمعنى أقل من التحريم وهو الكراهة هذا على اصطلاح الأصوليين فقد ينهى عن الشيء ويكون النهي هنا للكراهة مثلاً كالنهي عن الشرب قائما. فهنا جاء الدليل الدال على أنه لا يراد فيه التحريم وإنما الكراهة على قولي أو على أحد القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح شرب قائما زمزم حينما أقبل إلى المسجد الحرام فصرف النهي إلى الكراهة وقد يكون النهي للتحريم إذا لم يكن هناك صارف من التحريم إلى الكراهة والإطلاق الأصلي إذا جاء في الكتاب والسنة فإن أي نهي الأصل فيه التحريم إلا إذا دلت دليل على الكراهة وهو في هذا الباب آكد أن النهي للتحريم لأن لا يحتمل الشرك لا يحتمل أن يكون مكروها ولو قلنا هو مكروه فنقصد بالمكروه كراهة التحريم لأنه قد يأتي لفظ الكراهة في القرآن ويراد به التحريم والكراهة لم تأتي بالمعنى الجديد إلا بعد عهد النبوة وعهد كبار التابعين اصطلح بعد ذلك الأصوليون على أن الكراهة النهي قد يكون للتحريم قد يكون للكراها ولذلك إذا أطلقت الكراها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في قول الصحابة كلمة مكروه أو كذلك حتى عند كبار المتقدمين كالإمام أحمد وغيره إذا قالوا يكره فمرادهم عند الإطلاق كراهة التحريم والدليل على ذلك قوله تعالى كل ذلك كان عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقد كانت قبل ذلك ذكر أشياء محرمة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إذن الكراهة إذا أطلقت في المراد بها التحريم هنا نهى الله جل وعلا بني آدم أن يشركوا به شيئا, أن يشركوا به شيئا وقوله العبادة يشمل جميع العبادة لأن العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة أما العبودية العامة فهي عبودية الثقلين وغيرهما لله جل وعلا جميع المخلوقات هذه كلها عبيد لله جل وعلا لقوله سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهذه العبودية العامة وهناك عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين وهناك عبودية خاصة, خاصة وهي عبودية الأنبياء فالمراد هنا من قول الناظم بالعبودية العبودية العامة لماذا ولم نقل عبودية المؤمنين التي هي الخاصة حتى لا نقصر هذا النهي على المؤمنين فالله جل وعلا لم ينهى المؤمنين فقط عن الشر بل النهي هذا موجه لجميع الخلق نهاهم أن يشركوا به شيئا بمعنى أنه يجب عليهم جميعا أن يوحدوه ويعبدوه وحده لا شريك له وقوله أن يشركوا بربنا الأنداد الشرك هنا هو مساواة الشيء بالشيء مساواة الشيء بالشيء هذا هو التعريف اللغوي في الأصل ومن هنا أخذت أو أخذ مسمى الشركة لأنه يجتمع والأكثر في مضاربة بمال أو نحو ذلك فكأنهم تساووا في اقتسام هذا المال هذا هو أصل الشركة وأما في الشرع فإنه عبادة غير الله مع الله أو اتخاذ شريكاً مع الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته بأي هذين المعنيين؟ فإن الشرك يحد بأحدهما هو أن تشرك بالله جل وعلا شيئا من مخلوقاته في به في ربوبيته أو ألوهيتها وأسمائه وصفاته فإما أن تقول مثلا إن الذي خلق البهائم هو كذا ولا تنسبه إلى الله أو أن تقول خلقها الله وخلقها معه كذا فإما أن تشرك به معه شركا مساويا أو حتى لو كان شركا قليلا ولذلك أنه جاء عن الشرك مطلقا أنه جاء عن الشرك مطلقا فلذلك قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مطلقا لا في شيء يسير ولا في شيء كثير فإذا هذا هو الشرك إما أن يكون في الربوبية أو أن يكون في الألوهية كان توجه شيئا من العبادة إلى غير الله كالذين يعبدون الأصنام ويتقربون إليها أو إلى القبور أو إلى الأولياء أو حتى في الشرك الخفي وهو أن تستأنف هذه العبادة أن تبتدئ هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لاجل أن يراك فلان أو تزلفا إلى فلان فإن شاء لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك وإن كان أصل الإسلام عندك وإن كان أصل الإسلام عندك موجودا أن يشرك بربنا الأنداد الند هنا هو المثيل والشبيه والشريك فقد يأتي بمعنى الشريك ويأتي بمعنى المثيل والشبيه وقد فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فذكر ابن عباس أن الأنداد هنا هم الشركاء أن الأنداد هنا هم الشركاء فكل من أشركته مع الله فإنه يسمى ندا وفي الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك فإذا الأمر الثاني أو المسألة الثانية أن الله جل وعلا نهى جميع عباده عن أن يشركوا به شيئاً